أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا saatte ve fil axhirat قرانتي <تصفيق> اننا ويؤتون الزكاة والذين في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل veyuhi llahtuibat ve yuhrim alayhim Alla ki Tan'a nurul يهدون بالحق يهدون بالحق وبيعدلون وَأَنْقَطَعَ هُمْ نَتِي عِشْرَتَ تسقاه قوه أن اضرب بعصاك الخجر فانبجست من أثنت عشرة وَدَّعَ <Sanlı> لِمَا كلو من طيبات ما وكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سج جدا ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المُحِّ الذين فبدل الذين فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يغلمون واسأل kiyanat habiratul bahr ستيجهم حتانهم يوم سبتهم شراؤ ويوم لا يسبتون و يوم لا لا تاتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالوا ya izuna وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ minhum لِمَ تَعِذُونَ شديدة. قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا yenhounan İsû'u ve axhân alâzîn zlâmû bi alabim bâiz MEN MİĞEN Minhumu salih olan ve minhumunuzdolik ve baleonum والسيئات لعلهم يرجعون فخلف مما من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرضها ذياد الأدنى عرضها ve yatihim maradum mislu ya khudhu alam yakhudh Alla yikolul wa fi دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا سيكون يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن وَإِنَّ تَطَأَّنَّ جَبَلًا فَوقَهُهُنَّ كَأَنَّهُ رَمْلٌ وَبَنُونَ وَإِذَا تَقَوَّنَ جَبَلًا فَوقَهُ kanehu zulatu vanno ennehu İza hazar rabbun kem bani adama أشهدهم على فشيخهم ألن توبر بكم قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيام. İnnâ me'ân hâzâ fîlîn من قبل وكلنا ذريات من بعضهم، أفتوه ليكنا بما فعل المبطلون. وَكَذٰلِكَ كَانُوا فَانَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولكنه ولكنه وخلد إلى الأرض واتبع فمثله gafalin <Sanlı> kel مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقفص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوام sa amsalen il-kumu'l-lezine kadzabu من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن rang um...